بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير اللّه تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وَٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِ كُلُّ الذي فَضْلٍ فضله وَإِن تَوَلُّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ بَرِدَعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْ أَلَّا حِينَ يَسْتَرْشُونَ تِيَابَهُمْ يَعْلَمُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ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 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا, إن هذا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن نما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعلها منه إنه لا كفور ولئن أذقنا هنا ما أبعد ضرّا أمستهنا يقول إن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فَأَنعَنَكَ تاركًا بعض ما يوحى إليك وضائقًا به صدرك أأن يقولوا أأن يقولوا لونا أنزل عليك أنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتره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 أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ النَّارَ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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون هداه عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من أولياء. يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين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 إنهم لا يقول ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون وَنَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدَ خَزَائِنِ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَ أُمُّ اللَّهِ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ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 أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بليء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون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 فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن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 قال سامي إلى جبل يعصمني من الماء. قال سامي إلى جبر يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مر رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا الأرض بنعيم أكِي ويا سماء أقلعي وغيظا الماء وقضي الأمر واستبت على الجودي وقيل بعد للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إنبني من أهلي فقال رب إنبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين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 وَأُمَمَهُمْ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ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 يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فقرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم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 فما تزيدونني غير تخصير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَمِيعُ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يغنوا فِيهَا أنا إن ثمود كفروا ربهم ألا بُعْدًا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل الخنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه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 ثم جاءت رسلنا لوقا سيئ بِهِمْ وضاق بهم برعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات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 قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أنني بكم قوة أو آبي إلى ركن شديد قالوا يا نوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيمها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها, وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مصومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تقص المكيا والعذار إني أراك بخير وإنني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوف المكيا والعذار بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا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 أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه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 يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس المرد المورود وأتبعوا في هذه نعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم وركن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله يدعون من دون الله من شيء إلا ما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ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 ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير من قول وَنَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَهُنَّ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لِفُضِّيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا يَنْفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ أَفَسِحْرٌ لَا تُنْصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُنُفُسًا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 وقل وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظته وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون وللله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عم ما تعملون